ياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا وسر السماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 أتوب سورة من, من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فتكون نار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.